لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما اواهمنا وما اواهمنا وللشت المصير وللشت المصير